وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله حقَّةُ قاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتَّقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدة وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رِجالًا كثيرًا ونساءً واتَّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالَكم، ويغفِر لكم ذنوبَكم، ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا أما بعد، فإن أصدقَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكل مُحدثةٍ بدعةٍ، وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر المؤمنين اتقوا الله حق التقوى فإن أجسامكم ضعيفة على النار لا تقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى فإن من تمسك بها لا يضل ولا يشقى وله الأمن في الآخرة عباد الله. عباد الله بعث الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين ويقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمةٌ مهداء بعثه الله عز وجل معلما ميسرا ومبشرا ومنذرا لم يبعثه معنتا ولا متعنتا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يَشُقُّ عليه ما يَشُقُّ على الأُمَّة لقد جاءكم رسولٌ من أنفُسِكم عزيزٌ عليه ما عَنِتُم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم يقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنِّتًا ولا متعنِّتًا وإنما بعثني معلِّمًا مُيَسِّرًا ولقد اتى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فما من خير الا ونجده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما من شر الا ونجد في كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ما يحذرنا منه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ان نبينا صلى الله عليه وسلم جمع لنا جوامع الخيرات في كلامه صلى الله عليه وسلم وإن من, من الأحاديث الجوامع التي جمعَ فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخيرَ كلَّه وحذَّرَ من الشرِّ كله ما جاء في قولِه صلى الله عليه وسلم إن الله يرضَى لكم ثلاثًا ويسخَطُ لكم ثلاثًا يرضَى لكم أن تعبُدُوه ولا تُشرِكُوا به شيئًا وأن تعتَصِمُوا بحبلِ الله جميعًا ولا تفرَّقُوا وأن تُناصِحُوا من وَلَّاهُ الله أمرَكم ويَسْخَطُ لَكُم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال بيَّن لنا حبيبُنا صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى لنا معاشر المؤمنين ثلاثًا فهذه الثلاث يرضاها الله عز وجل ويرضى عمَّن أتى بها <تصفيق> وحققها ولا شك أن المؤمن الصادق لا شك ان المؤمن الصادق اذا سمع أن هذا الأمر يرضي الله فانه يسعى لتحقيقه وليكون من العاملين به ما هذه الثلاث التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى ويرضاها ربنا سبحانه وتعالى أولُّها عبادَ الله أن تعبُدُوا الله ولا تُشرِكُوا به شيئًا لا إله إلا الله إن الله عز وجل إنما خلقَنا وأوجَدَنا وربَّانا بالنعم لنعبُدَه سبحانه وتعالى يقول ربُّنا وما خلَقْتُ الجِنَّ والإِنس إلا ليعبُدون فوظيفتُك يا عبد الله في الحياة أن تعبد الله سبحانه وتعالى فيرضى الله أن تعبده سبحانه ولا تشرك به شيئا وعباده الله عز وجل يا عباد الله ترتكز على ترتكز على امرين عظيمين أولهما الإخلاص لله، وهو توحيد الله في العبادة بأن تعبد, بأن تعبد الله، لا تنظُر إلى أحدٍ من خلق الله، فتقطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس، وإنما تعمل العمل وانت تنظر الى الله عز وجل وقلبك مخلص لله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والمخلص يا عباد الله هو من خلا قلبه من اغراض الناس وحلى قلبه بال التماس رضا الله سبحانه وتعالى فلا بد في العباده من اخلاص وأما الأمر الثاني فهو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يُقبل العمل إلا إذا كان موافقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومهما زكت, الني ومهما زكت النيات وحسنة النيات فإن العمل لا يقبل إلا إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها وقالوا وقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غُفِر له ما تقدم من دنبه وما تأخَّر وإنا مُؤخَذون بأعمالنا فقال أحدهم أما انا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقُد وقال الآخر وأما انا فلا أتزوَّج النساء نياتٌ طيبة وأعمالٌ في ظاهرها خيِّرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيهم قال أنتم الذين تقولون كذا وكذا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقُد وأتزوَّج النساء فمن رغِب عن سنَّتي فليس مني ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا فالمؤمن الموحد يخاف الشرك ويحذر من الشرك ولا يشرك بالله شيئا فلا يصرف شيئا من انواع العباده لغير الله عز وجل ولا يعمل العمل من اجل الدنيا من اجل ما في ايدي الناس ولا من اجل مدح الناس وثناء الناس فهو يخاف الشرك ويحذر الشرك ويسلم من الشرك يُحقِّق التوحيد ويحذر الشرك يا عباد الله وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا الاجتماع خيرٌ كلُّه والفُرقة شرٌّ كلها ولذا امرنا الله عز وجل ان نعتصم بحبله جميعا وان لا نتفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فواجب على امه محمد صلى الله عليه وسلم ان تجتمع على حبل الله وان لا وواجب على اهل كل قطر وعلى اهل كل بلد ان يجتمعوا على حبل الله عز وجل وان يعتصم به وان لا يتفرقوا والمراد بحبل الله عز وجل القرآن والجماعة والإمام فالمطلوب من المؤمنين أن يجتمعوا على كتاب الله وعلى أميرهم وعلى إمامهم وأن يلزموا الجماعة فإن في الجماعة الخير كلَّا، ولذا كان ابن مسعودٍ رضي الله عنه يخطُبُ الناس، ويقولُ عليكم بالسمع والطاعة والجماعة، فإنها حبلُه الذي أمرَ به، وإنما تكرهون في الجماعة خير. مما تحبون في الفُرْقَة الله أكبر يا عباد الله ما يكرهه المُسلم وهو مع الجماعة خير له مما يحبه في الفُرْقَة فكيف ويرَى الإنسانُ في الجماعة خيرا كثيرًا يُحِبُّه ويريدُ أن يبقى وإن رآ تقصيرًا أو نقصَى سعى في إصلاحه بالطُّرُق الشرعيَّة الله يرضى منا ويرضى لنا ويرضى عنا إذا اعتصمنا بحبله جميعًا ولم نتفرَّق فعلينا عباد الله أن نشكر الله على نعمة الاتحاد وعلى نعمة الجماعة الله أكرمنا في بلداننا في بلدنا وفي هذا البلد الطيب المبارك الإمارات العربية المتحدة أكرمنا بالجماعة وأكرمنا بالإمام فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة وأن نحرص على هذه الجماعة وان نقف في وجه كل من يريد أن يفسد علينا جماعتنا ويفرق alfتنا ويشتت شملنا واحذروا عباد الله دعاة الفتنه الذين يدُسُّون السُمَّ في العسل، ويُظهِرون الأمر بالمعروف، والنَّهيَ عن المُنكَر، وهم يقولون المنكر ويدعون الناس إلى الفُرقَة، ويدعون الناس إلى ما يُسبِّب الفساد للبِلاد والعباد. وأن تُناصِحُوا من والله الله أمره أمرَكم، المُؤمنُ يا عبادَ الله قلبه طيب قلبه سليم يحب الخير ويسعى فيه وينكر المنكر بالطرق الشرعيه فالمسلم المؤمن ناصح بصدق يريد الخير ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولي كتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالمؤمن يا عباد الله يحرص على النصيحة وإن من أعلى النصيحة إن من أعلى النصح نصح لولي الأمر الذي يقوم على أمر البلاد والنصح له يا عباد الله يكون بالقلب بأن يحب ولي الأمر المحبه الشرعيه وان لا يحمل له في القلب غش ابدا ويكون باللسان بالدعاء له وبامر الناس بالسمع والطاعه له غير معصيَة الله عزَّ وجل وبجمعِ الناس عليه وتقريبِه للناس وتقريبِ الناس إليه ويكونُ بالنُصح له إذا كان هناك تقصير بالطريق الشرعي الذي يحفظُ هيبتَه فليس النُصحُ لوليِّ الأمر على المنابر ولا في المجالس المُغلقَة وإنما النُصحُ لوليِّ الأمر يكون عند ولي الأمر يكون بينك وبين ولي الأمر فإن من كان صادقا في نصحه وكانت عنده نصيحة لولي الأمر فليذهب إليه وليخاطبه سرًّا فإن سمع منه فخير وإن لم يسمع منه فقد أدّ عليه ذمته فإن كان لا يستطيع أن يصل إلى ولي الأمر فإنه يوصل الأمر إلى من يصل إلى ولي الأمر هذه أمورٌ ثلاث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضاها ويرضا عن من فعلها لم يقلها أحدٌ من الناس ولم يخترِعها أحدٌ من الناس وإنما هي من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم فالله الله معاشر المؤمنين يا من تُحِبُّون النبي صلى الله عليه وسلم عظِّموا كلامه وتمسَّكوا به فإن لكم في ذلك الهداية والفوز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 وجدنا أنها من أعظم أسباب الشر يكره لكم قيل وقال قيل وقال قال العلماء المراد بقيل أن تنقل الكلام من غير أن تسنده إلى أحد سمعنا ويذكر وقيل وقالوا ونحو ذلك والقال هو أن تسنده إلى أحد من غير تصب تبصر ولا تثبت وكفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع فان كثرة القيل والقال سبب لوقوع الشر والافساد بين الناس فكم من اسره متحابه متصافيه مجتمعه قيل فيها ونقل اليها القيل والقال حتى تفرق افرادها وتصدعت تلك الاسره وكم من بلاد كم من بلادٍ أنعم الله عز وجل عليها بالجماعة والإمام فخرجت الشائعات يقال إن الأمير يفعل كذا ويؤيد كذا ويجعل كذا قيل وقال ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل كل شيء حتى تفرقت الجماعة وانهدَّ بنيان الدولة وتصدَّعَ الخيرُ الذي فيها فإنَّ قيلَ وقال سبب من أسباب الشر فيا أيها المؤمن قبل أن تتكلم انظر في كلامك فإن كلامك على ثلاثة أقسام أن يكون خيرًا وينتج خيرًا وهذا قسم والقسم الثاني أن يكون, شر أن يكون شرًّا وينتِجَ شرَّا وهذا قسم والقسم الثالث أن يكون محتمِلاً للأمرين فهو محتملٌ للخير وأن ينتِجَ خيرا ومحتملٌ للشر وأن ينتِجَ شرَّا فإذا كان كلامُك خيرا وينتِجُ خيرا فإنك تتكلمُ به أما إذا كان من القسمين الأخيرين فإن الواجِب عليه أن تسكت وأنَّ تتكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقُل خيرًا أو ليصمُت فليقُل خيرا أو ليصمُت هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نظرنا يا عباد الله إلى كثرة السؤال وإلى كثرة الأسئلة عما لا يعني الإنسان وما لا يحتاجه الإنسان فإنا نجد ذلك سبباً للفساد حتى في البيوت لو أن الرجل إذا دخل بيته سأل عما عم لا حاجة إليه فإن هذا قد يفتح باب الشر في البيت وقد يدخل, وقد يدخل الشيطان من خلاله إلى التشكيك بين أصحاب البيوت وهكذا في الحيِّ وهكذا في المدينة، وهكذا في الدولة، ولذا كرِه الله عز وجلَّ لنا كثرة السؤال، وهو السؤال عما لا نحتاج إليه، وكذلك يدخل فيه كثرة سؤال الناس ما في أيديهم وهو سؤال الإنسان الناس من غير حاجةٍ إلى ذلك وأمَّ الأمرُ الثالث الذي هو من أُصول الشر فهو إضاعةُ المال المال نعمةٌ من الله وقد جعله الله عز وجل لنا قيامًا ونهانَا عن إضاعتِه وإن من أبواب الشر أن يُضيعَ الإنسانُ المال وإن أولَ إضاعةِ المال يا عباد الله ان يكتسبه الانسان من حرام فان المال المكتسب من الحرام ضائع مع بقاء الاثم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا وان كثر فالى قله الربا وان كثر فالى قله فانه ضائع مع بقاء الاثم والعياذ بالله ومن إضاعة المال أن تضعه فيما حرَّمَ الله عليك وتجعل هذه النعمة في أمورٍ حرَّمها الله عز وجل ومن إضاعة المال أن تضعه في الإسراف والتبذير فإن هذا من إضاعة المال وسببٌ عظيم من أسباب الشر فعلينا عباد الله أن نتأمل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نستضيئ بنور السنة فإن من استضاء بنور السنة عاش سعيدًا ومات حميدًا وبعث سعيدًا حميدا فتأملوا عباد الله في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدَّنَّكم عنها المرجفون المُخَدِّلُونَ الذين يأمرون الناس بالابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه والله ثم والله ثم والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلحَ أولَها وإنَّ أولَ الأُمَّة إنما استقامَ أمرُها بلزوم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فالله الله معاشر المؤمنين أشكرُ الله على نعمِه وتمسَّكوا بسنة نبيِّه صلى الله عليه وسلم ثم أعلمُوا رحِمًا الله وإياكم أن الله أمرَنا بأمرٍ عظيمٍ شريف بدأَ فيه بنفسِه ثم ثنَّى بملائِكَته فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليَّ صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشرا فاللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا العالمين اللهم اجعلنا ممن عنهم يا العالمين اللهم اننا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضه عظيمه من فرائضك نرجو رحمتك ولا خاف عذابك اللهم فاعطنا ما نرجو وامنا مما نخاف يا رب العالمين اللهم اعذنا من عذاب القبر وعذاب النار ومن عذاب جهنم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا أجمعين يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة في هذا المسجد المبارك اجمعنا ووالدين ومن نحب في الفردوس الاعلى اجمعين اللهم بارك لنا في اعمارنا وبارك لنا في اعمالنا وبارك لنا في اموالنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في ازواجنا وبارك لنا في بلادنا وبارك لنا في ولاه أمرنا يا رب العالمين اللهم زد خيرنا خيرا اللهم زد خيرنا خيرا اللهم زد خيرنا خيرا اللهم يا ربي زِد أهلَ البلاد لُحمةً مع الراعِي يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لولي الأمر الخير والعافية يا رب العالمين اللهم يا رب ارزقه الخير والعافيه يا رب العالمين اللهم وقرب اليه اعوانه واخوانه واجعلهم عونا له على الخير يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من كل من شر كل فتنه ومن شر كل ذي شر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون